جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول هل إذا سمى العبد ودخل البيت أمن من وسوس الشيطان أم هو مقصور على المبيت والطعام إذا سمى عند دخوله البيت آمن من دخول الشيطان معه لبيته وحفظ من ذلك والذكر ذكر الله عز وجل حصن للعبد من الشيطان الرجيم ولهذا سمى بعض اهل العلم او غير واحد من أهل العلم الكتب التي صنفوها في الاذكار الحصن او حصن المسلم او نحو ذلك من الالفاظ وقد جاء في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في ما رواه عن زكريا عليه السلام أنه قال لقومه أمرهم بخصال منها قال امركم بذكر الله عز وجل فإن مثل من يذكر الله مثل رجل طلبه العدو فآوى إلى حصن حصين فلم يجد عدوه إليه طريق أو كما جاء في الحديث فالذي يذكر الله عز وجل مثله مثل من دخل داخل حصن حصين وحرز متين يحميه من عدوه نعم يقول هل يمكن تقيد السلام بالمشيئة فيقال له بعد رد السلام ادخل بسلام إن شاء الله لا يقيد هذا لا, لا أصل له هذا العمل وتعبد لله بالسلام أو بغيره إنما يكون بما شرع فلا, فلا يقيد بالمشيئة لا يقال أدخل بالسلام إن شاء الله وإنما يؤتى بالمشروع يسلم عليه ويرحب به ويقال حياك الله أو مرحبا او غير ذلك من الألفاظ التي مرت معنا في أبواب عند المصنف رحمه الله إن كان المستاذن عليه غير مسلم أتقول له السلام قبل الإذن قد قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم بالسلام لا يبدأ بالسلام لا يبدأ. من كان غير مسلم فإنه لا يبدأ بالسلام لكن إن بدأ بكلمات غير السلام فلا مانع من ذلك إذا كان بدأ بكلمات غير السلام لا مانع من ذلك وأما بدأ بالسلام فلا يجوز والأحاديث واضحة في المنع من ذلك والنهي عنه فيستأذن مباشرة أو يأتي ببعض الكلمات التي ليس فيها بدءا له بالسلام نعم. يقول ما حكم ذكر البسملة عند ارتكاب المحرم كالتدخين لا, لا يذكر اسم الله عز وجل على مثل هذه الآثام والمعاصي ولا يجوز له فعلها لا يجوز له فعلها فينزه اسم الله تبارك وتعالى أن يذكر على فجور أو معصية أو سخط أو أمر يسط الله عز وجل ولا يجوز له أصلا أن, أن يفعل ذلك لكن الذي يسرع للمدخن أن يسمي ويترك الدخان لا أن يسمى ويدخن تسمية استعانة بالله على ترك هذه المعاصي لا على فعلها يقول ما حكم زيارة جبل أحد للمعتمرين والوافدين والوقوف, والوقوف على جبل الرما الأماكن التي يشرع لمن أتى المدينة أن يزورها خمسة وهي المسجد النبوي ومسجد قباء وقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه والبقيع والشهداء هذه خمسة أماكن يشرع لمن جاء المدينة أن يزورها مسجدين وثلاثة مقابر تزار ويشرع زيارتها وجاء فيها أحاديث تدل على مشروعية ذلك ومن جاء إلى الشهداء وسلم عليهم ووقف يتعرف على المكان وكيف كانت المعركة ونحو ذلك فإنه يستفيد بإذن الله عز وجل هذا والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله